اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أخصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني اغثني اغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اغصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كاف المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني اغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم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 الله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلِه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجنا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني اغثني اغثني يا الهي ان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 ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني أغثني، اغثني يا الهي انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي والده وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات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 وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. اغثني اغثني اغثني, أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفاة. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتتهو بها من جميع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 الامير وعليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كاف المهمات ويا دافئ البليات ويا حل المشكلات غثني يا غثني يا إله انك على كل شيء غدير.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 لا إله على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلده وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفاد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كاف المهمات ويا دافع البليات ويا حل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 مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كاف المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلِه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفاد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتتهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع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 أغثني, اغثني اغثني اغثني يا الهي انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتتهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اخصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعاله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات غثني أو